إن الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب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 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبطار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة, المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا، ذَلِكَ متاع الحياة الدنيا، والله وعده حسن المآب، والق نبئكم بخير من ذلكم، للذين استقوا عند ربهم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار فيها. وخالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بطير بالعباد